فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم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 نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعاء إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم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 فما للذين كفروا قبلك مهطئين عن اليمين وعن الشمال عزيم أي طمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون